Bismillahirrahmanirrahim Hamid Fy dælik l'æyæt E-E-E <laughs> Yeah, I like it. فما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعدلوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما كفرون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 وبدى لهم سيئات